Bu fi gel aşrallı loge سوارب رابل ملا ثوى حروف الشار العيون المحبة أطرها الفواح على صدق مشاعر جاد تناديك وتناديني أنا لك يا فداك أغضل مشاعر والغلاف الضح أنا لك يل غل لك اللي ما شفته يكافيني أنا لك يل غل لك اللي ما شفته يكافيني وفي قلعي شغل لوجتني قدرها ماطع طلبتك كان للعشراء في قلبك قدرت عفيني أنا ما ثقت من طعنات ألم كيف ارتكي لجراء ونا ما ليس ورامل هلاثا من تتبريني متى ينزحي هم مرتكي في خافقي وارتاح متى ترحم خفوق بالغلالة جلك مشقيني انا ما كنت حسب ان الغلالة بذك لي ذبح انا مالي سوا قلبك بضيق الوقت يا احويني تبقت من طعنات ألم كيف ارتكي نجرى ونامى لي صور عبهل ملا ثم انت تبرين أنا لا نامت عيوني خلايك ضيقتي تجتا وطيفك اللي مجتاحت بيار ضيقاه واسيني كهرني داخلي جرح تأدت هاسيني نورا ثبحني وزمن أيت صروف لا تناسيني لك الله كاني لبواب الفرح في دنيا Tara bidelk ma ben elhena ve elhami termini. Tara bidelk ma اتى كان الى العاشره في قلبي